وسبحان الله, وما أنا من وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم إليهم إن إن الله, <تصفيق> الله <يحبون تصفيق> ليس هذا حكمنا شخصيا انما حكم الله وحكم رب العباد في قوم قالوا المسيح حكم الله لقد يقول قائل مثيرا لسؤال ما حكم النصارى في بلاد المسلمين النصارى في بلاد المسلمين يعيشون كما قال تعالى لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يغرجوكم من دياركم أن تبروهما تقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ونحوه في الحسنة ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم ولكن عليهم الجزيه عليهم الجزيه لسنا نحن الذين سنناها وامرنا بها بل رب امر بها قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الزيزية عن يدهم صغرون فهم يعطوا الزيزية في التصور العام للدولة المسلمة ولا يدخلون الجيش وندافع عنهم مقابل دفعهم الزيزية ولن نأخذ منهم زكاة اموالهم هذا أشد ما يكون عليهم أو أشدهم ما يشتكونهم أنهم يدفعوا الزيزية وتسقط عنهم الزكوات طبعا الضرائب ليس هناك ضرائب ويدافع عنهم لا يدخلون الجيوش فإن قال قائل لماذا إن الان انتم ساكتون عن مطالبه النصارى بالجزيه فالاجابه صريعة لضعفنا امام العالم نحن ضعفاء في حال قوتنا فكما امرنا ربنا باخذ الجزيه منهم سناخذنا هذا بوضوح ولا غبش فيه ولا مراء فيه وعلى هذا سار المسلمون فعلى ذلك اذا ادتوا الجزيه للدوله المسلمه في حال قوتها وشده باسها امنوا وتتنزل نصوص المعاهدين من اذى ذميا قد اذان من قتل معاهدا فعليه لعنه الله فتاتي لهم الحقوق كامله ليس هذا حكمنا شخصيا انما حكم الله وحكم حكم رب العباد في قوم قالوا المسيح ابن الله في قوم قالوا عزل ابن الله في قوم قالوا المسيح هو الله هم هذا حالهم في الدولة المسلمة شاهدي أننا نطالب بهذا في حال كوننا الأعلون لا نهل ولا نحزن ولا ندعو إلى السلم في حال كوننا الأعلون أما إذا كنا ضعفاء فلنا أن نتعامل بناء على مقتضيات ضعفنا أو على أحوالنا من الضعف تحديل للمفاسد هذا باختصار وبدون غرش وبدون غش ولا تموين ولا تدليس فالناس ما بين قيل ببطلان الجزية وما بين قائل بأقوال أخر فرارا من النقد الكافر الوالد لين من أوروبا وما أسموها الأمم المتحدة وهم كافرة في أغلبها تلك التي لا حق الفيتو أمم كافرة لا قيمة لقوانينها ولا قيمة لجمعياتها فهذا هو التصور الثاني في مساله تلجسي